uh <laughs> مفهم كلامي كامل زينها <تكليز> من ياخذك بشرعي والسنه كامله بالجمال في كذا عيننا صوتنا وحسنا في كنا حريه ساكنه في داخل بحورها والله <مزورت> <مزورت> لا قسى للصيد وعيونه وفي ايام من مش عيوني يسحرها فهم كلامي كامل الزينا هني من ياخذك بالشرع والسنة كامل اعبال الجمال بكتبه الله أحياننا ومدلع والغنج بالحيل مزيونة طاقة طويلة عين من قادة مزين وصفى يزين الشعر والحونه مزين هالجاية ليتك بس دقا تمشي على هونا أتبي أختار تبي زين ملكها ما تبعد رب الكلام وحيل موزونه مع الربة ساعة من يقدر يماري مهما اصيلا تبعها في اصاله مثل الذهب ما انبعها تبتلونه ولا سحابه عليها من جد ومزونها يحير فكري ليا من شفت انا زينه مثل أصايل تحير الناس بشرعي والسنه كامل بالجمال جمال بكفها ارحبي ترحبي يرحبي مفتونه افهم افهم كلامي كامل زينها اني من ياخذك بشرعي والسنه كامل بالجمال جمال بكفها وحسنا بحلاكنا حريه ساكنه مش عيوني يسحرها، ارحبي ارحبي بشي المفتونة افهم افهم كلامي كامل انسينا اني من ياخذك بالشرع والسنة كامل اهبال جمال بكالبا حينا ودى الاعوال غنج بالحيل مزيونة طرقة طويلة وسعه عين من قد زين وسطا الشعر والحونة مزين هالجاية ليتك بس تقابلها إن القمر يا بشر يمشي على هونة بختار تبختر زين ملكاها مبني بعد بالكلام وحيل موزونة معروبت ساسي من يقدر يماري لا صعيل تحير الناس بصوفا. اشتركوا